أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إِنَّكُمْ كنتم تَأْتُونَنَا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لا نترك الهتنا لشاعر مجنون بل جاب الحق وصدق المرسلين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 تقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضا لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون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 من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين 117. وناديناه أيى إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين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 وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذُرِّيَّتِهِ ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم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 طَلُّ طَلّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ فَأَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إذ أَبَقَ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو مليم فلولا أَنَّهُ كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون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 ام خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ أَيْنَافًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ يَكْفِهِمْ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَلَا تَذَكَّرُونَ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 انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون